إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيبا وزفيرا وعالا المترجم <تصفيق> لهم في go oh. going on. من يظلم منكم وَجَعَلْنَا بَطْنَكُمْ لِبَدًا رَطِبًا فِي